وَأَكْنَنْتُمْ فِي آفُسِكُمْ قَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَاكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَكُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِنُوا عُقُذَةَ النِّكَاهِ حَتَّى يَوْلُوَ kõikum fahvabu waaklamu